قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عسمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عسمة أمري قراني طوق نجاتي هيت الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني منها مزات الشيطان ومن زلاتي الله حمدتني غمرتني بالبركاتي تحفظني منها مزات الشيطان ومن زلاتي قراني نبض حياتي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 قرآن طوق نجاتي قرآني نبط حياتي قرآني طهر باتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن أنيص لفؤدي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي إن القرآن أنيص لفؤدي في أزماتي يمنحني الصبر على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 قرآني طهر باتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي معجزة خالدة أمّة أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي معجزة خالدة أمّة أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي